كَلَّمُه عذاب مهين واذا تتلى عليه اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقر فبشره بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم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 ان الله هو الغني الحميد ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر امده من بعده سبعه ابحر والبحر امده من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله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 وسخر الشمس والقمر كل اجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير ذلك بان الله هو الحق وانما تدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي